فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَمُذَرًا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اضرب بعصاك البحر ثم فلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم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 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفرني خضيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين.